بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم وانذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُوا الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ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 تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسطات لها طلع نضيد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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور, ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد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 وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من صشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب تدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بقشا فنقبوا في البلاد